أ م الدكتور ا س بالسؤال ؤ ا الثاني الأول ا ل فيلحق ل محمد الام اسماعيل رجل لا ي خ ذ منه العلم وداعي إ ل ى البدع والضلال مثله مثل عبد الحي يوسف في في تناهي سيد مسأة المبتدى دمهم دعوة للبدعة غد وعلى كتابه سناهي أنت الحي هو على على للشنوب الى البدع、يعني. تفاهم اذا وينتسب ي ب الحق و ي ن ت الى الى شعار اصلاح ل ل ل ي هو ا وانتساب الشخص الى, إلى الشعار لا لا يعفيه ما ب يشفع له لانه بعض ما هزب ارد عليه ي ق و ل لك يا خ ز م ة لكن زوده ل معانا مع انتمائك انت الى التنظيم او الى شعاره للسنه والجماعه ة ت ن ص الاسم س ن ة ل ا العام الذي يقال اهل السنه و و ا ل ج م ا ع ة اذا ل العام ا س م انتسب اليه شخص قال انا من اهل ا ل س ن ة والجماعه ة ن ت م كلامي؟ لانه أ ث ر سنه اشعار بانه به الانتساب إ ل ى منهج اهل السنه والجماعه لكن اذا انتسب إنسان إلى شخص الى منهج اهل س ن ه والجماعه واختلف مع المنهج هل انتسابه هذا يشفع له وهذا سؤال مفروض انتسابه الى منهج اهل الجماعه اذا ا خ ت ر ب مع المنهج يشفع له نقول يا اخي اردت ان تساب له السنه والجماعه يعني يؤيد أ ص ح ا ب البدع ويشارك أ ص ح ا ب البدع واضع لكم وفي م س أ ل ت ي ن يعني كتم فيها الحق وكتم ا الحق ليس ب ث ق ة وبالتالي يحذر منه المكتب الحق ليس بثقة والثقة والذي ليس بثقة لا ليس ليس علم منه بثقة بثقة يوخذ في برنامج في ق ن ا ة النيل ا ل أ ز ر ق وكان د ردد فيه كان رد لعله ينتبه رد ك ا ن ع ل م ينتبه ع ش ا يفهمه سأله كان صار سنة عليه وكان صار س ن ة ع ل ي ه وكان ينتبه و ص ا ر ا ل س ن ة فقال ل ينتبه و الفرق وكان ينتبه ا ل و وكان أ ن ردد ع ل ي ه م و و ج د ب ا ل ل ح ق ة و ج ينتبه ب وجيبة وكان ينتبه ا ولكن إ ن كان نكر ا ل ل ا م ده ك أفل الشيعه ة منكورة م قال ل ل ي المزيع بتاع المقاتل ب نختلف معهم في ا ل ق ر آ ن ونختلف للشيعة معهم في مساله الشيعه يعني الكلام في سب ا ل ص ح ا ب ة السالك منهم ن ا ن ت ط ب ع ا ده في ن ه ا ي ه كتبان الحق ي ع ن ي الكلام دا كتبان الحق دي ج ر ي م ة إ ن الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ولكن يلعنهم الله ويعول عنهم دينا、منها. سالوا في بال... الاسبوع الماضي برنامجي ف ا ت ل سائلين و أ ن ا والله لو كنت المسؤول كان طردت من البرنامج و ا س أ ل الله ان ينقله وان يطرد من هذا البرنامج واعتقر ل بذلك لوشكلها وما بدهم لو طويل لانه لو دامت لغيرك لـ ما دامت لما عادت يوم اليك وانا في ا ل برنامج ا ع ف ت ا و ى ك ن ت قباله في التلفزيون ك ن ت ما ت ق ب ر ن ي الفتاوى هذا ما ادري لثلاثه واحد ا ي ن سيدعين قبل عبد الحي يوسف وقبل ا ل دكتور دي وجانيت ب د ت فتي و الى المسائل وتكلمتها بالصوفيه والتفرغ بين الدين وما في دعوه ل قالت له ل انت ا م ط و ع ي ام ا رسمي ام ل لا زول لا ل ا و ر ا ي ة لا يا بقى قلت له لك مهمه لاني قلت لك ن ا م افادوا م ب خ لك ل م ا افادوا خير ن ف تفدوهم في البرنامج دا والاعلام د ا ف ت ن ا ل خ ي ن في النهايه ة لا نجعلك انت تفتن في, في شخصيتك ه ا موضوع يخصك انت لكن تفتن ت ا ل ا م ة م ا ب ن ج ع ل ل ه صحيح ف قال ق ا ل ف ا د ة سائلين واحبوا ت ض ل ي ل ا ل سائلين ليس ا ف ا د ة ا ل سائلين س أ ل و احد و ا ا ل ح ل ق ة الماضيه ضربيه التلفون و لا يستطيع ان ي ز و ص ط ا ع ا لو في و ر ق ة كان ك ل ف ت ه ا خ ي ا ه لكنه مباشره قال له يا دكتور موضوع التصوف د ه و م س ا ل ة الغوص والققطاب والنقبه والم... فهل هذا من الدين ومن المفروض ان ع يتكلم عنه عن مع معروف ع د التصوف مزموم و ا ل ع ق ي د ة دي عقيدة ف ا ز ق و س و ع ق ي د ة ش ر خ ي ة في اعتقاد ا ل ص و ف ي ة وهو ع ا ر ف ة و ي م ا ع ا ر ف عارفة هرب من الجواب وهذا اسمه كتمان وليس ب ك و ل يتحرب ب ك س ي ك ب ر و ه لكن في حكم الشرع اسمها كتمان للحق والله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق و أ ن ت م ج ن و ه فبيكتب ا ل الحق وهو عالم ده مزموم ومجروح ما ا يستطع ان ينام خ من العلم فقام ق ا ل في ا ل ح ق ي ق ة الجواب ع ل ى هذا السؤال في النفس ا ل ش ح ي ح ة والنفس ا ل ل و ا م ة والنفس ا ل م ص م ئ ن ة ي ا خ سارق من منه النفس ن م وقفل الجواب على ك ذ ا يعني ل ا س ت ف ا د ه السائل وتقرير لباطل من وجهه ش بتاع ح ي د ة عن الجواب وفي د ه كله ا ل ن ه ا ي ة ق ت م ا ن للحق ولذلك انا احذر الشباب و س أ ظ ل احذر من هذا الدكتور محمد الامي ودهتا ش وقت نفعي اسماعيل ن ا د انا منه ع م منه علم, لا. لا يخذ منه, علم. ويحذر منه ومن الأخذ... أخذ العلم منه استناداً على ما لا الاخذ على استنادا يخذ ويحذر ذكرت من الأهم نصوص والأهم في ق ولا تلبسوا وتكتب وأنتم الحق بالباطل وتكتب الحق تعلمون ق في ض ي ة البدع وفي إ ق ر ا ر ا ل دكتور له البدع و م ش ا ر ك ة هذا ل البدع ودين نصوص فيها فحبين بلهم واضحه ع ذ ا هذا, يبقى هذا يعني الجواب يبقى على هذا السؤال